بریسال الله سمنهی اوکیه که دی حرامه نبی چب کن نبی نجواه بکن نجواه ما بودی تو کس جالیک فاضل تنه دو تنه صفر سه بگو و دیدی چی نجواه منافعته سر جیاه تی آخره امن و فکرش جیاه و وقت دید ون میوه که به سمت در وی ورهه تو تنش بن کی دنگی تو ای بلند بنو دنگ اگه لی خودتو هفته نه هفته نه، بس کل بس رمانه که دیوی در هر، میتونی شوراشو، تو دنگ خنده بی که میذب سف سیگان، جلو اشاره تا کنی، اشاره تا کنی چاوف، هم دز، اشاره تا کنی میرویم روی امداد، جلو امدادش دعای ز بی، دیاره بحثی میکنی دیاره و فکر اونی آخرابی که دیانم از شرم میکنم، ما این مرد، هزارت خلا مرتضی نوکاش یک وابد، نوکاش سی و رابچم، گفتم جمعه بنگوشی افرودو پا افن آنوق هم مپا افن و دیگه خنده ویگان من مقدار خودرسید دیر اول نیروی خرابهای بومن حالا بعد جرای بسرومان بلکی ویرانه چی بوده اختر دیدی بود در که خب دل کدوم عاجز بود و دل عاجزی که افت نافم بجنه بسرومان آدا و بستی اینگی کیش چا افن وانا کرد منافق منافق شنود کرد ماشگرد بسرومان دید درست است از بنگوچیه فدو کند اشاره کنند یا در مورد بسیار عاجز بی خلاف ورای بحثی بود که آن خلاف ورای بیج نه ویدیاره خوابیک بود دیگه این نمادی مقدس آن دو دو جملاتی مکان این را بر علیم بپیام علیه و سلام گوی تپیام بدل بی جوا منافق جوا حرامه این را بر علیم بشت بپیام علیه و سلام یا محمد تدیت و عجیب ببافیش حال واقص ف نهوا عنی نجوا يعني أريد نهي لكِ وكتي حراما شوف كان أنا جواك كمان إثنين قال أكلوا فاضن وبصافسنا منك شيء بودوك كان ثم يعودون لمن عنه شوف أخنا في عبادنا صل الله عليه وسلم وشوف وجه لين النهي ندا وتعابلك لكِ وكتي حراما دي ديها تماكحه كلاما لمن هو عنه يعني أقولش ت نهي واتي كنول سلوه حاتي حرام كرا دهنده وقتی شده سر مرغیها تحرام کردن بیم مرغ اینه دست خود بلده. اما بی مرغی بیته گویدن مرزایت که حرامه مرغ پشتیمیش تابه. هوا قبل عالمی نیک الوجنحه دی بتوان جونحه که مرغفونیا جعاتهایی برانبری قبل عالمی نی برانبری سنته برانبری سال الله علیه و سلم یا وقتی مرغ خوب ترسید. و دم مرغی گویدی هوا حرامه دیم مرغ اما مرغ بکد. مروق سينه زايد حرام او بشنگ مروق اعتباره بو حرامي نگا تو چ حسابي بو نكاتو هر بردوام بيت امان گيا خطر بر هم در ابراهیم بيشتي پیغمبري صلى الله عليه وسلم يا محمد تعجيب گتي تعجيب گتي و بيج ونا و گدي ايما در تعجيب گتي و بيج و اوشتو ني اب جرعتي افقدنا السيره روايه ك اشدي نهيه وات كنود نجوه حرام او هر بردوام و جرق ودي بشوديت كنوا ويتناجون بالإثمي أفناه مجرد جيه وبنافقه واحتقال إبوته أفنتنه وبصابسكر بوهندبو بقناحي بو يعني ده غيبتكن كان ده بحسيد منه بإيمان دار كان ده آخفنات حراب كان هذا بالإثمي والعدواني وبوهندبو دجمناتيا بصمارات دجمناتيا إيمان دارت عدواني عند دجمناتيا ومعصيه الرسولي وبرهنده اشتكر أف آخفنات ده بأمريه فيغنبالي صلى الله عليه وسلم ويتبين بالنيه يوم ما كلير وته كربت من هي بيغانبي عليه وسلم بس كان كافر عليه وسلم جرا الذي وقال كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ندنا قرآنه و احت قرآن بونگو و خواندیش آن جایی که دوست بخوانم که پیر بودن چکن نمی نه ولقا اونی چی کن آب آب و دنیا همین که دکس نگهید می دادید ویرش نو فایده لی نبینید و جهت عادت وابو جیابو یا منافق ابو یا کافر ابو عادت وابو که هفتشونت کنن در هند را به آرامی نیه واقف و طبعا کیش وادیه کنن نهیا ما بسامانش وادیه کنن لچه النجواء يا الله عليه وسلم لا يتناجع دون الثالثي دون الآخري يعني ذلك اذا كنتم ثلاثة يعني بسهل كثيرا فلا يتناجع اثناني دون الآخري جنابي الدو كاس دوكاس او كاس نجواء يعني صرف سببين قد يقول فإن ذلك يحزنه دي ما هو. بس برشو شو نياضك كات؟ لعجز بيت. هذا سير لعجز بيت. دشتك يا راي بحسين متقدم ديارا. ونيا عيب كامير دشنا هر شيفان ونيا هزار هزرا واسو أسود سالب مسألة. فهن ما بصرمان الشعر ما هديك لنا. نهي ما يهاديك النجوى وما بيجد و ايها دوانيات سريب اواتي رب العالمين ايها دوان ما قوتي بحسي جيه و بحسي منوافقه و بحسي كياش بحسي ايمان دوره طبعا اويش اتاين انا بيشوريب كان شكيبه قناحه و دل عاجز كرنام رو بيسارمان وني ايك القناحه و ايك الكبائره و بالعكس اسلامي قوتياما تريد شب كان شب كتا الباسماء فلواجيه فلواجيه فلواجيه اكتبيتو كيف وشيه بيخيا نافد اللي كده يا ابو سلمان ايه اعظم شيء تبغون؟ انا احب ذكرك يا سرورن تقول لي على مثل مين ال خير؟ سيره صدقه يا قبل الصدقه من افضل الاعمال يعني يعني باش عمل صالح هبونيه تو كيف وشيه بيخيا نافد اللي كده آناب دلیل منو به سلامت داده شرطه که اون یه که خوشیه چی می‌دی؟ آرش که خوشیه که شرایط بیتی. نه چی می‌دروغ بیه کی بیتی؟ نکته دروغ بکه من وقتی آنها خدکی بکه منی طراحان خدکی بکه منی هر آخه نمیم. آو که خوشیه تو خخی دلیل دریافت به سلامتی گرفت. آو وسیله آو رکه چی می‌دی؟ رکه کد رز حرام و خلاتید آن اما بلب و بلعکسیش و尼亚 يعني أفضل الأعمال أبتو كيف خوشية بأخي هذا اللي بري أخيه بصرمان دا وخلاص ترين عملش أبتو شو بكيف ما فهم المقالفة تو ونيا عاجزية وخامات كأنه ده بري أخيه بصرمان دا بل هذا شراب ونيا أبى حرام كر ونيا ونهي لي كر سجتي دا رب العالمين إمام دار خوش بع و إمام دار وليد خدينا رب العالمين هكاء وليه كبيهات أزيادان ونيا رب العالمين شد إعلان وشريكات وراد جهدت وإذاً شريكات باناكم بل همده افا حرام كر چونك ونيا ازيادان و ايمان داريكي ونيا اكل واشده كرب العالمين خوف إعلان وشريكات كر ونيا اكل بنحي دماغه بل همده رب العالمين حرام كر كدو كاز قل اكبابل ويسيش ويلي فعلنبه طبعا افا شدنية بو دواب تنبیت بس ونيا هكا بتريش بن هكا چارش بن سه تنبابل ويكي جدا كن. هكأبين جِبنا، ونيه كشش جِبنا، كهفت جمع كم بيت، أما كم تر عدت في الله ورسام ثلاثة، شو كإذا دوبن كاس عاجز ناوي، هكأ دو كاس بن، ونيه ونجوا يمكن نرجوشه بدهون جدة أو براو وبسمان عاجز. هذي إكل واجن أحد موازين الجيو منافقات كريه وربع عامي أبو مدبيجد دا كوا أبغى طبيعة وابو أبغى شيلة وابو وبش نيجي أبو مش بجد أم أم بجد شيلة نكين وهذي إكل الجناح يا أبو مشهر تحسيب كأن الجناح وبش نيجي ربع عامي بس الصفاتة كذي شوادي كات كي خرابو وإذا جاءوك يعني مختهاد بن علي محمد صلى الله عليه وسلم جي من يأ وفسر جها دخوله ومنافق إيش وإذا جاء وك يعني كواربنا لا لتيام محمد صلى الله عليه وسلم حيوك يعني شكا حيّوك ما حيّوك يعني ما أتى بنا تادو سلامي كنا سادته تحية حيّوك يعني يلقون عليك التحية أنا سلامي كنا بما لم يحيك به الله يعني أو سلام كنا سادته السلام نبو ابو رب العالمين كلياتاو ودع بم كل شريعه ربامي ود السلام على المرسلين وقت آدم شي عليه السلام وسلام رب العالمين گوت ادم هر ايها الجماعه السلام عليكم وبد وجهك دش كودي اوت شي جواب وقت ادم السلام كلياتا سر دا با. Qui répond aqui à Kadam, quoi faire de bon PATerTT Un il dit juste que ça veut démarre. En mantra, shelf-déniege de comme évident et la coTION. M defeating ça, s'il vous plaît, de fêter, nous j'installer aujourd'hui jihad bi autoenza, appeléتي à Mohammed, son altar Authority Ч 700 ans. C'est pour le diffusion de tous يا السلام عليكم ورحمه الله يا السلام عليكم ثاني انا عمو يهاتي عمو درست في بلجيك كيف سلاما لك منك منافق دعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبشن انعم صباحا وانعم مساءا معناها يا بري اسلام وجاهليه اول سلاما يعني شيء انعم صباحا باش باش باش باش اكيد بقول اه كريم عاد عادكته ولكن يقولون الله عليه ان الله يقولون ان الله يقولون او الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون نیست پیدا باشه وسپیدا خوشه و دعایی امروز میگی سلام و علیکم. چه کدی ودیش دیگه به الله علیه و آبراهم رحمت و برکات و رباعیم برکتی وقت تحموش داده. اول یک جور باش تر و منیه دعای تو برای خوب برای قبل اعلام میگوته وقتی ود بنریت امام حسین الله علیه. او سلام ندک راسته اما خوده متدانی که و به بسرمان دهی ک سلامی کنسر ای کودو. آبام وجي وقت قالت بنار لي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وعلى وكي حديثه وكحديثه مشهور هاتين ونيو صحيح هاتين البخاري ومسلم غير البخاري ومسلم رضواتي وبشن پیغمبر صلى الله عليه وسلم السلام عليك يعني ما انسى تبيك السلام عليك وطبعا قال لنا ادوش دابا هو بيش لك ابي خال تروا يلوون السيناتهم This is a book that is Васzbank. This is why the Bana is behaviour. If some servirages have done us by asking theologians glorious away they will be atau we can make a decision given us to the�� of divine bible or original He claims that they are given us while other people saying there وقت رجعت الى النبيين برهات انص الله عليه وسلم وغوتي وعائشه شغال بوتيجهشت بوتي وعليكم السلام واللعنه متمرن سرنغوبيتو تشتروبيت لعنه فيش يا بيامبري صلى الله عليه وسلم بوتي مهلن يا الرفيقة، من يوم راحت ونيجي عبد الله فو عقبان هذا في لا يحب الفحش ولا تفحشة ربعمية كيف واخفنونات أبد كريت كيف ويكسونات الدنيا مغوى نساعك تكذيج في نامو في استرد بتشيكه وده I'll talk about them. Your truth is that we what every person of Islam did. And here... And there's so much in this man and it's one thing that got home it was the problem, nothing for us and only with his own. If you were with Aishih says, billions of announcements for Allah with you personally equipped to ask them'' yes, I probably could tell you'' If the降星 was members of them and said, Muslims are ولكن يقولون لي كم ولكن يقولون يعني كم يقولون لي كم يقولون لي كم يقولون لي كم يقولون لي كم يقولون لي السلام يقولون لي كم يقولون لي كم يقولون لي كم يقولون لي كم يقولون لي سلام, مجد. مجد. سلام. عم بي عم بو من, سلام بو الدعاء مرنيل من, أخفنا من أخفنا خراب من زمانوی پاکش بی. دنیای زمانه پاکش بی پیغمبر ما فرع اخلاقات کرد حتی اگه قساک هیچ به و دعای گش مروویت کرد دنیای مروف و دعای همه نه بهشت به اخنیت کرد نکرد. بس پیغمبر دیگه‌ای که جیو فالا سلام کرد سر همو چی بجنه؟ و و علیکم. بجاک دی دی به اخنیت که اخناخره عمر بی بود بی و نیه توله بجا و افتن بو تجوید. و اخناخره شد. حکمروی و شریب و يعني بيجي اوتابيتيش ونيعرفناه و والما كذي دعاء كده بوجه تفادي السرتش له، الإنسان قليل ولا يستجابوا لهم فينا، أما قدي الدعوات سر ما وما قاعدها هرك سك الدعاء أيكي بكر ظلم شو دعوة تملنا، بل ما رفنا ترس الدنيا ودي، شو وأجدعاء دواجس قبلنا بنأبي الدعاء شد كان دعاء أكيد كم ظلم نبظ ظلم وتعدي وخراب يعني حكيني كأجوجت يا ونيا وشنوديا يفكر ونيا عمل دائرة وعمل كهرباء عمل مولداء عملش بجوا يا ونيا بعد رجاء كونيا عف ما طول آخرابين إذا عف أو كهرباء دعاء كي كان إيه كفني يعني أزرار أخذتنا، أما رب العالمين دعاءنا شو قبيلنا؟ هردعاءك هي كبيتة كلام الزرم أو دعاء شيء لا تكبيت كلام بهنش في عباد الله سمع قط عاشه، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. رب العالمين، الدعاء ما بو قبيلك، أما دعائتو الما قبيلنا. بهنش هذا أفرادس ابن الزواوي أفادوا. ولكن اصبحت سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك السلام عليكم سلام عليك سلام سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك شامي بكا. شامي بكا بكا كيف كيف دي دي من يتوخى نوكه ترسن فلان كيف سلام دا في أنفسهم جيبون ومنافقون رح تعرف سلامت كلين ساتيام بريس الله عليه وسلم وزيتة بيعن بريده صلى الله عليه وسلم زمان والدعاء بيعن بيت كلين. دون نف بجن يعني بقال نفسه خودة بجن. يانش أو قال أي بجن. يقولون في أنفسهم دمعناة يج يعني أو قال نفسه خودة يؤدي يعني أول ده نافخودها يعني عبيد بكي خوب. قال يقول دعاف نووى أخن وجه. لأن رب العالمين وقت بيجي فاتو به إلى باريكم فقتلو أنفسكم. عايشة فقتلها بس. يعني ليش؟ أقول نعم. ها؟ نعم. لا. هاي ما هو يقول تقتلوا أنفسكم بس معنويه إحدى كيركين تدري ونيا دبنا جيني یعنی آهونگ دی یکدو کوچن، ابیم گوشه کردی، ابیم عبادت گول که کردی، یک دیدی کوچ، دیک دیدی کوچ، دیک دیدی کوچ، منی یک دمی دفاعش کرد، موسی علی سلامت و سالم کیا، منی آبی انبالوا، اما کیا اویی چیل کرد آخری؟ انفسکم، منی معنایی اینی خوب کوچ نبا، منی خو اونا کوچتن سر بر ربانی از نداشته کن، ربانی از نداشته کن. والكوجنا بنيات جنك رجوش نبع شي جاب حنا بي ني او ريت ني انا كف اتوابه على مدامجه خب باقي ناخذ كوجا يعني هم مخالفه ديال شي قال ايهات القرانين قال حديث عن الرسول الله عليه وسلم او اوات على انفسكم يعني شي سلم على انفسه سلام من يقولوا يعني السلام اللي انا سر يقولوا سلام كما يقول و نه سلام نه کسر خوردی سلام کسر که آه سر قلب را خویه بسرمان. آنفوسی کمی یعنی وقتی کیم قیمان داره ویرش افهاد معناییه یک یعنی آو قلب برادرت خویه جی جیاد و تب جیا یعنی منافقت و دخ نفس خود گویی چه گویی؟ چون افهاد معناییه. بج دو تبه لولا يعذبنا الله بما نقول یعنی هللا يعذبنا الله بما نقول يعني بارچه رب العالمين ما عذاب نادت بأمي قصر بجنة پیغمبره لي أمي دعالتك أمي بجنة السامو عليك يعني أزياته پیغمبره دين صلى الله عليه وسلم من دام پیغمبر قدرتلين بشار للي رب العالمين بو رب العالم دفاعي لنابت أما <تصفيق> بي سواتي و خرابيه جي و نافقه كنبس أم بجنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم از ید دا او دجمالات یاوید کرد هیشتو چه یدیشت کرد هیشتو تحداش کرد بابو چه رب العالمین مع عذاب نادد ها که وابید محمد الله اللہ وسلم یا حق بید بلا عذاب بس دیاره حقنیه وانی ها که حق بینو که در رب و در عذاب داد چونگه همید خراب و یه معظم یه بسری دینی رب العالمین حسبهم جهنم وتجهنم بس سواء يعني عذابهم أهمه هل قديت كذا ده عذابين؟ ده جهنم ده هو.أنا دليل سهل رب العالمين قالك من ربتين الدنيا ده عذب نادر.اسمعناه ونья يعني أه مرتبتنا، أه مرتبت باشنا.هب نيا هيك ظلمات قد يخرب فيها الكربونية.ياهموش إلا الخراب وتعدي وظلم وكفر وشرك عشان اللهي.ورب العالمين ليه جاب هالدي بردت إيش؟ هالخوشية وباشية ونья وده سرادة ده.أنا معنونية رب ومن المرور بك باشك. نعم بالعكس اما المرور بك خرابة رب العالمية عذبوية هميات قد بكيره. بروجة وقيمة. لأن رب العالمين هي كيف هيكهاد عجل له العقوبة في الدنيا؟ هذا ما لك؟ الدنيا يدوها ونياء أفغن حي الكريم ده عقوبة ونخوشية ومصيبات البنية، هذا بكش بيت. اما هكا رب العالمية كرب هيكهاد عذبوية عقوبوية هالية. هتو كيره؟ يادور ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق امامي مدمر في ايمان دار جنمر صوت نوجدنا نغ او نريد سينجاك توبه نكر اي دي عذاب رجعه قيامه بعد ما نزانيه الدنيا ما عذاب عذابه بهن جرب مش دا والدليل ني اكو خوده تو يا محمد صلى الله عليه وسلم دفاعي انا بس ام حسنك يا رب العالمين مش دا ام حسنك اني رونه عذاب دنيا چونك عذاب اخرت ايش درف ما استره عذاب ابو دنيا به چون عذابك غلك غلك ابي دج منك يا يا پیامبرك صلى الله عليه وسلم دين يا خودهك بنعمله بالسماء شي جرب له بنيه مغرور نبی دار سر نجی دار شهرامون ویسوسینه ایت والله بجت بلکه ما ویدرس مو بو ربا علی بنا ادب ندان نت گلم دره گهالت بیت نی خربیه ی زور و گله جارو همین دل گنی د بو برد تاونیات دایته دنیای ده همه و کتا و و دی عذاب و خری هم گیت بو کله همه بروج قیامت هدی اندی اوا نشانه خرابیه و نه نشانه چیا و نه نشانه باشیا و أبو حسبهم جهنمو يعني تكفيهم جهنمو عذاب وهم مع هالجيرة بكيره ورجقيمات أدواه ده هم عذاب ووانيادعوا طامكانة إلى عذابه خن تقول له يصلونها ورجقيمات ده هم للنافجهنم له فبيسأل مصير خراب ترين دمائي كأي دمائي بتقابل جهنميه أبو عامة ماني فارس أقول دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه